بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتقى عليكم ويرى محل الصيد وانتم صائمون الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ولا, ولا البيت الحرام من البيت قوم أن المسجد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 اليوم لكم الطيبات وما من الجوارح مكللين تعلمون لهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم ربكم عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا لكم من, من, من, من ولا ومن يكفر ببيمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين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 أَمِنْهُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِي مَا سَبَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَتَغْفِرْ الله عليم بذات الصور يا أيها الذين آمنوا كونوا ضامين لله وذائبا بصدق ولا يجرم أنكم شناءوا على آلاء عذير عذير وهو أقرب للتفاوت واتقوا الله إن الله خير بما تعملون وعد الله للذي آمن وعلى الصالحات لهم مأوفرته وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم ضامنئي إليكم أقدامهم فكف فأيديهم عنكم واتقوا اللَّهَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم صلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقربتم الله قضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك منكم فقدرن لسواء السبيل يحذفون الكلمة عَمَّا يضعي ونسوح الظم مما ذكروا وَلَا ولا تزال عَلَى على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يعب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصار أخذنا ميثاقهم فنسوح الظم مما ذكروا به بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والنغضاء إلى يوم القيامة وسوف الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب من الكتاب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 وديك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا, وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم أحدا من العالمين يا قوم دخلوا التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقروا يا حتى منها فإن منها فإنا قالوا من الذين خافوا أن الله عليهم ما عليهم الباب ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاربون وعلى الله فتوكلوا إنكم مؤمنون قالوا يا موسى إن لن دخلها أبدا ما ندامو فيها فذهب أنت وركب كفارنا إن هنا غارون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسحين قال فإنها مقبولة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلع عليهم نبابني آذم بالحق إذ قربا قبانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قو على لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسغت إليها يذكرت قتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أشحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطمعت له نفسه قتل أخيه فقتله من الخاسرين فبعث الله الغربي يبحث في الأرض بيوليهم كيف يوالي سوءة أخيه قال يَا ويلة أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثل هذا الغربي فهوالي سوءة أخي فأصبح من النادمين مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا على بَنِي إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم منهم بعد ذلك في إنما الله له ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أَيْدِيهِمْ وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم خزي في الدُّنْيَا ولهم في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا الله وهتروا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض من ما تقبل منهم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 الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوك يحذفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحط فإن جاءوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم الدورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين إن أنزلنا الدورات فيها هدى ولو يحكم لها النبي للذين أسلموا للذين هادوا والباليون والأحبار لما من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشوني ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَئِكَ كهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الضوء فأولئك هم الظالمون وقفينا على أثالهم بعيز بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ونوعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل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 منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين في قلوبهم مرض يسادعون فيهم يقولون نخشى أن تصيب لا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم إنهم لمعكم حبط اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يوقد لكم عاديا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونك فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون له اذ الذين على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله على المؤمنين جزا والله واسع العليم اننا ولي الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإن حزب اللَّهِ هو الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الَّذِينَ اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أودوا الكتاب من قبركم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل أن آمنا بالله وما أنزل, وما أنزل من أن أكثركم فاسقون من ذلك مثوبة عند الله من لعل الله وغضم عليه وجعل منهم القردة والخنازر عبد الطارئة أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوا هم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحتل بإسما كانوا يعملون لولا ينهاهم ربان الجون والأحبار عن فولهم الإثم وأكلهم السحتل بإسما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة أغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفاء الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقروا توراة والإنجل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها رسول بله ما أنزل إليك ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصنك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك ربك طبيانا فلا تأسى على الق من الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابرون من صام الآملا بالله وليوم الآخر وعمى صارحهم فلا خوف عليهم ولا يحزنون لقد أخذنا مثال بني إسرائيل وأوصلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رزق بما لا تهواه فزون فريق كذبوا وفريق يبطلون وحسروا إلا تكون فتنة فعم وصم ثم ذاب الله عليهم ثم عم وصم كثير منهم والله بصيون بما يعملون لقد كفوا الذين يقولون إن الله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 فدخلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكولا للطعام انظر كيف نبيل لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم وتظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال داود وعيز من مريم. ذلك بما مَكَانَهُمْ يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ فَحْشِهِمْ فَلَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكْثُرٌ مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَرَسَنَ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ الله أن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا منهم فَاسِقُونَ لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشقوا ولا تجدن قوامهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم خسسين ورملوا وأنهم لا يستكبرون وإذا سئوما أنزل إن إلى رسول تراعيلهم دفء الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا من نافكتنا عشرين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحب ونبغى عيودا فينا ربنا على المؤي الصالحين فأثبتو بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسين والذين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 لعلكم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلاب ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتقون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما قعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا صالحات ثم وآمنوا ثُمَّ اتَّقُوا وأحسنوا والله يحب الْمُحْسِنِينَ يَا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد فنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافهم بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقدروا الصيد وأنتم حرم ومن منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ذلك الله عما ومن عاد فانتغم الله منه والله عزيز من تقام وحل لكم صيد البحر وطعانه متاعا لكم وللسيارة وحذم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخدائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد الله والله يعلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذلكم تزوكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا القرآن وتبذلكم عفى الله عنها والله غفور حليم وتسألهم من قبلكم ثم أصلحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى إن ما أنزل الله إذن الرسول قالوا حسبنا ما وددنا علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضعكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا بينكم إذا حضر الموت حين الوصية اثنان منكم أو آخرين غيركم إن في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة بالله لا ولو ولا نكره شهادة الله إن آذل من الآثمين فإن وزعوا على أنهم استحبوا إثمًا فقون يوم القيامة من الَّذِينَ استحبوا عَلَيْهِمُ الأولين فيجزمان من الله شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شهادت إن آذل من الظالمين ذلك أذنا أي يأذوا بشهادة أو يخافون أن ترد إيمان بعد إيمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين فيقول إنك الله وعلى والدتك إذ أيةك بروح القدس تكلم الناس في مهد وكتلة وإذا علمك الكتاب والحكمة والدمار والإنجيل وإذا خلق من الطينك الأذن الطير, الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأمة والأبرص بإذن وإذا خرير المتاب بإذن وإذا كفدت بنى إسرائيل عنك إذ جذهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا حيدوا الحوايل إلى الأمان وبرسوله قال وأمن وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحوايل يا عيسى بن ربي ما يستطيع ربك أي قالوا علينا ما إذا ثمن السماوات الله إن كنتم مؤمنين قال نريد أن نأكل منها ونطعم إن قلوبنا وعلم أن قد صدقتنا ولا عليها من الشاهدين قال عيسى بن موعب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وجزكنا وأنت خير القازعين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنني واعذبه لا واعذبه أحدا من العالمين قال الله يا عزى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتهم فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام نويوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أن عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذرهم فإنهم عبادك تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربوا عنه ذلك الفرز العظيم لله يملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأبر جعلهم مات ونور ثم الذين كفروا بربهم يعذرون هو الذي خلقكم من طين ثم وضع أجله وأجل سمن ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات والأبر على صراط موجه لكم ويعلم ما تكسبون وما تأيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرفين فقد كذبوا بالحبل لما جاءهم فسوف يأتين أبى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 ملكون ولو أنزلنا ملكا لبغي الأم ثم لا ينظرون ولو جعلناهم ملكا لجعلناهم رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسولهم قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولسيء في الأرض ثم ينظرون كيف كان عقبة للمكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه رحمة لا يجنا عنكم إلا يوم القيامة لا ويب فيه الذين خسروا ويسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهما زكت في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتاخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون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 به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أرغوا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يرغوا الآية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا كيجادلونك يقول الذين كفروا إلا هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترأيذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل فتا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إني إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترأيذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وَلَفَتَحُهُمْ عَذَابٌ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَضَاعَ الْغَاوُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِرِقَاءِ إِلَّا حتى إذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعهم ولهم ولدار الآخرة خير لا يتقون أفلا تعقلون قد العلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك صدقوا على ما كذبوا وأمذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان عليك إعواضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا يصنوا بكم في الظلمات من يشأ الله يغذره ومن يشأ يجعله على صغاط مستقيم قل أرأيتكم إن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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عِندِي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفما تتفكرون به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطود الذين يدعون ربهم يريدون ما عليك انحسابهم من, من شيء وما مِنْ حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك وَكَذَلِكَ بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من نضاه عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون لآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنت غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوالكم قد ظلمت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم من ظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البدر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو فوق عباده عليكم حفظة حتى إذا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 أردلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحب قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين خوضون في آياتنا فأعلم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن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 أرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أخيموا صلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلف السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفف في الصوم عالم الويب والشهادة وهو الحقيب الخبير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 ما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر سماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجون الله وقد هدان ولا أخاف ما نشركون منه إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفنا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بني عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوم ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجد بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك يهدي به من, من ولو عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر أولئك الذين هدى الله فبهداء مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نغره وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل له ثم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه بارك مسلمين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 ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وتفصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرون ومستودع وتفصل الآيات لقوم يفقرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرنان مشتلها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بدير سنوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسقوا الذين يدعون من دون الله فيسقوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب وأفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغي يعمون ولو أننا نسلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شاطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القرر ضرورا ولو شاء ربك ما فعلون وما ولتصغى إليه أفئتة الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن يرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتينهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الله مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن لا ليوحون إلى أوليانهم ليجادلوهم وإن أقعدوهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحميناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة وجرميها ليمكروا فيها ولا يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصير الذين أجر صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون لهم ذا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يعشرهم جميعا عش الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع ببعضهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالنا ومثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك واللي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجاكم مما عملوا وما ربك بغافل يعملون وربك الغني ذو الرحمة يشاء يشأ ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآهد وما أنتم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 زجان الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرص الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعبين وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحورنا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم فهم أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَخَاصَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَ كِتَابٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحِقْدٍ مَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ خَيْرٌ فِيهِ وَأَكْثَرُ وَظَنُّوا أَنَّمَا أُوتِيَ الْحَسَنَاتُ هَٰذَا وَلَا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جنات قلوا من ثمره إذا أثمر ولا تحقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئون من إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل الآن ذكرين حرب أم الأنفين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما نفتر على الله كذبا ليضل لي الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعمه يطعره إلا أن يكون ميتة أو دمى مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور وحيم وعلى الذين آدوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البطر والغلب حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظ ذلك جزيناهم ببغي لا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد ولا تدبع أخواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل فعلوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركونه شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نغزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليديم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط الله نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 فقد جَاءَكُمْ بينكم من ربكم وأدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون آيَاتِنَا آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل إِلَّا إلا تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من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 قيبا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ودسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرته وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خُنَاءَ إِلَى الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ الْيَبَلِ إن فِيهِ مَتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعَطَاءِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اسْتَغْفِرُ رَبِّي كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من ولد ذرية وذكاء المؤمنين إتبعوا ما أنزل إليكم لربكم ولا تذيعوا من دونه أولياء ولي لم تذكرون وكم قطيع ألكنا فجاء بسنا باتا أوهم ضالين فما كان دعوهم إذ جاءوا بسنا إلا أن قالوا إننا ضالين فلا نسألن الذي لم إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نصلي عليهم بعلمه ولا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازيله فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازيله فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صررناكم ثم قلنا للملائكة تسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال منعك أن لا إذا إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من مال وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصادرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قول اخرج منها مثؤما مذحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكولا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونها من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهأكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونها ملكين أو تكونها من الخالدين. فذلاهما بقوم فلما ذاق الشررة بذت لهما زوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة ولذاهما ربهما ألم أن أكما عن ثلثما الشجرة وأقول لكما إن الشيطون لكم عنه المبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين قال بعدكم لبعض عدوهم ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين قال تخرجون بني عليكم لسوآتكم وليشا ولباس واتقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم بل الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يركم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا شاطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الامر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه خصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريق حق عليهم الضلالة إنهم اتفذوا شاطين أولياء من دون الله ويحسبون عندهم مهتدون يا بني آذم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم الله التي أخرج لعباده والطيبات من أجرزق قل التي آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات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 من أظلم ممن افتروا على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيرهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ألما كنتم تذعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ذاركوا فيها جميعا قالت أخرهم أولاهم ربنا هؤلاء أولا أظلونا فراتهم ما ضعفا من الناس قل لكل ضعفوا ولكن لا تعلمون وقلت أولهم إخراهم فما كان لكم علينا من فضيل فدخل العذاب بما كن دون تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تفتح لهم أبواب السماوات ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل فيه سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين ولا آمنوا الصالحات لا نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا من لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونولوا أن تلكوا الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذنوا أذنهم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 لا <العليك> ينالون الله من رحمة ودخلوا الجنة لا خوفا عليهم ولا أنهم تحزنون ونادى أصحاب أصحابنا لأصحاب الجنة ألا في رعاي لنا المال يومٍ ما رزقكم الله قالوا إن الله حرامه ما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا والعبه وغبته الحياة الدنيا فاليوم لنسىون كما نسون لقاء يومهم هذا وما قالوا لأياتنا يجحدون ولقد ألقاهم بكتاب فصلناه على من هداهم ورحمة القوم يؤمنون ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحب فهل من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وغل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقشي الليل النهار يمره حثيثا والشمس والغمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الفلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضر إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سعابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد وأما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من إن إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأبرق للذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما وإلى عهد أخوهم هدى وقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال البلء الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليسك سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وبلغكم لسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في خلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ولذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس ورضب أتجادلونني في أسلاء سميدهها أنتم نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا لآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا لا تكن في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ومواءكم في الأرض تتخذون من زرورها قصورا وتنحتون الجدال قيودا آل الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال ما استكبروا من قومه الذي استطعفوا لمن آمن قُلْ أتعلمون أن بَشَرٌ مرسل من ربه قالوا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ أرسل فَمَن كَانَ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 المؤمنين. ولا تبعدوا بكل سراط توعدون وتشدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذبروا إذ كنتوا بليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتني وطائفة لم يؤمنهم فاصبروا حتى يحكم الضار بيننا وهو خير الحاكمين قال ولو الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يشعب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ الله منها وما يقوم لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملو الذين كفروا من قومه لإن شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفت فأصبحوا في ذالهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لن فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى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 أمن أهل القرى أن بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يحدن الذين نارثون الأرض من بعد أهلها أن نشاء لهم نشاء أصلاهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص من أنبائنا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك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 صادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال البلأ منه قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أوقكم فماذا تأمرون قالوا أرجو أخوه وأرسل في المدار لحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي فلما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر ماضين وأوحينا إلى موسى أن فإذا هي تلقف ما يرفكون فوقع الحق ولقل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال في فرعو آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم أرد لكم من كلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إنا إلا ربنا قاهرون وما توقون منا إلا أن من بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أقبل علينا صلوا وتوثفنا مسلمين وقل ما لهم فوم في عون أتى موسى وقومه يسلو في الأرض ويذو ك وليهاك قال سنتقتل أبلاهم ونستحي لسام وإنا فوقه قاهرون قال موسى قوم يستعينون الله وصلوا إن الأرض الله يولثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون السنين ونقص من الثبرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم العسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما يطائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا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 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وذمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صدروا وذمعنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى جعلنا إلها لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير رضي أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آنف العون يسعونكم سوء العذاب يقدلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء.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 الآخرة حققت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربنا أسفا قال بسماء خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخي يدره إليه قال بل أم إن القوم استوعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الظالمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم واضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا سيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما زكت عموسى أخذ الألواح وفي نسختها أدأوا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوم فلما أخذتهم الرجفة قال ربنا وشئت أهلكتهم من قبل وإياي أتلكنا بما فعل السفاء منا إنه إلا فتنتك تغل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يدقون ويردون الزكاة والذين هم بآياتنا الذي يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الدورة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرر لهم طيبات ويحرر عليهم الخبائف ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هؤلاء المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي لكم تحترون ومن قوم يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أَسْبَاطٍ أمما وأوحينا يا موسى إذ استسقاه قومه أمضرب بعصاك الحجر فانبجسد منه اثنتين عشرة عيبا ودعلم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الرمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما أرزق لكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء لما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك لما كانوا يفسقون وإذ قالت منهم لمتعرون قوما لله أو معذرهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا بي أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين أولموا بعذاب ما عاتوا عمنه كلنا لهم كون قردة خوازين ويتأذن ربك ليعثن عليهم إلى يوم القيامة ما يسوهم سوء العذاب إن ربك لسيوئ العقاب وإنه لوفاء رحيم وقطعناهم في الأرض ممن منهم صالحون ولهم دون ذلك وبلؤوا بالحسنات والسيئات عليهم يرجون فخلف من بعده خلف وارث الكتاب أخذنا وضع هذا الأدنى ويقولون سيوف ولنا وليتهم عروهم مثلهم يأخذون ألم يفض عليهم نذب الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا صلاة إنا لا نريع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه واقع بإنخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذركم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إن انما اشوقا ابنا من قبر وكلات يدا من بعض افتهلنا منا اعلى المبطرون وكذلك فصي الايات ولعلهم يرجون عليهم الى الذي اتينا آياتنا فانسلخ منها فطلع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله ممثل كان لان تحمل عليه الها او تتركه الها ذلك مثل القوم الذين كذبوا اياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون سان مثل القوم الذين كذبوا اياتنا وان ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلي فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كل بل هم أغل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعددون والذين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 وَقَالَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يُؤْتَىٰكُم مِّنَ الْغَيْبِ إِلَّا مَا دُعِيتُمْ عنها يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مس لي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفسه واحدة ودعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامدون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أيدي يبطشون بها أم لهم أعيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون ثم كهدون فلا تنظرون إن وليكي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزهم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ما لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا فرئن قبآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تطوعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغتب والآصال ولا تكن من الغافرين إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون صلاة ونما رزقناهم ينفقون أولئك أولئك المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربكم من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم يرضون وإذ يعلم الله إحدى الطائفات لأنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويديد الله أي يحق الحق بكلماته ويقفع دبر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجربون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى ولتضمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيق النعاس من منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى لِكَيْ تَنَهُوا مَعْكُمْ فَتَثْبِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُوقِعَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبَةً يَضْرِبُونَ فِي وُجُوهِهِمْ وَالْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بأنهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ عذاب النار. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زعفا فلا تولهم ادبا ومن يولد يوم اذره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وَبِئْسَ وبئس فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليؤي المؤمنين ببلائ حسن ان الله سميع عليم ذلكم وان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 وَلَمَعَنَّ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ الْأَسْمَاعِ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بين النَّاسِ خَفِيَّاتِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالدَّقَائِقَةِ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَّوْا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَفَتَّتَك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 ويمكن ويمكن الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحروم وما كان أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صداتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه أذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشرون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن إن الله بما يعملون بصير وإن ذوالله فعلم أن الله مولاه نعمل مولا ونعمل نصير. واعلموا أَنَّمَا من من شيء فان الله خصه للرسول ولذ القبا واليتامى والمساكين ومن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفلق يوم التقب الجمعان والله على كل شيء قدير الا منكم ولو ولكن الله لسميع عليم إذ يريكه الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمد ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمر كاد مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله ورسوله ولا تنازعتم فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين فردوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا أغارب لكم يوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا يَا خَوَفُ اللهِ اللهُ جَلِيلُ الْعِقَابِ إِذْ يَظُنُّ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ تَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ ذلك وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا أيديكم الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَلِكَ أَهْلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَوْا الله الله إن إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل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 بعك من المؤمنين يا أيها النبي حدّث المؤمنين عن القتال إيهكم منكم عشرون يغلبون مئتين وإيهكم منكم مئتين يغلب ألف من الذين كفّوا بأنهم قوم الله يفقرون الآن خفّ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإيهكم منكم مئة صابرة مئتين صابرين يغلبون مئتين وإيهكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي يقول له حتى يدخن في الأول تريد العرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق تمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكونوا مما غنمتم حلالا وطيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد الله من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 بغاة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيخف في أرض أباعث أشمواه علما أنكم غير الله وأن الله مخز الكافرين وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو لكم وإن توليت فعلم أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يضاهيوا عليكم أحدا فأتموا إليه عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا سلق الأشهر الحرور فقتل المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم واحصرهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقروا صلاة وآتوا إِنَّ اللَّهَ سبيلهم إن الله رفا رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم ذلك قوم لا يعلمون كيف يكون عند الله وعند رسله إلا الذين عند لكم, لكم إن الله لا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقوموا صلاة وآتوا السكاة فإخوانكم في الدين ونفصلوا الآيات لقوم يعلمون وإن نجثوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتقون فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأونكم أول مرة في فالله أحب أن تخشون إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليهم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان المش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 أجعلكم سباية الحاج وعماوة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سَبِيلِ اللَّهِ لَا يستمون عند الله الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أجر وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشروا ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فيها أبدا إن الله عنده عظيم لا إذ استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوالكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترقونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصره الله في مواطن كثيرتهم ويوم حليل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جمودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوق الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرموا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ويخفوا معلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحلمون مَا حظم اللَّهُ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدينهم وهم صاغرون وقالت اليهون عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهرون قول الذين كفروا من قبل الله قاتلهم الله أنى يؤفكون من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين أكنزون الثاب والفطة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عليها في جهنم فتكوى بها هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما تكنزون. إن عدد شهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله ليوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشتكين كافة كما يقاتلونكم لكم كافتهم أن الله مع المتقين إن من النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلمون له عاما ويحلمون له عاما ليواقعوا عدة ما حرم الله ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم many cases and يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرغيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستمد القوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد, فقد نصر الله لذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بدنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم في خفافهم وثقالهم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عررا قريبا وسفرا قصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسعرفون بالله لو استقعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لبأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرد خرج لأعدوا له عدة ولكن كري الله بعثهم فسبطهم وقيل فعضوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم للظالمين لقد بتقوي فتنة قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كاربون ومن من يقول أذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جأنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسعو وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا أَوْ معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا صلاة إلا وهم ولا ينفقون إلا وهم كارئون فلا ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون الله إنهم لمنكم وما قم منكم ولكنهم قوي يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في صدقات فإن أعطوا منها ربه وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسولهم وقالوا الله سيؤتين الله من فضيه ورسوله إن إلى الله يراغبون إنما صدقات الفطراء قال مساكين عليها والتفت قلوبهم وفي لقاد والغانين وفي سبيل الله وبالسير فليطهن من الله الله عليم حكيم ومن الذين يتبعون النبي ويمولونه واذن قل اذن خير لكم يجن الله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يذنون مسول الله لهم عذاب اليم يحفنون لله لكم يرضوكم والغوا ورسوله يحق عن يرضوه ان كان من لم يعلم انهم من يحادر الله ورسوله فان لهم رجا ان نخالدهم في ذلك الخزي العظيم يظن المنافقون ان تنزل وإنهم صورة تلبئهم بما في قلوبهم قل إن الله أخرد مما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض على العرب قل أب الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأخون بالمنكن وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعلهم الله لهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أبوالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذي خاضوا أولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك مه الخاسرون ألم يأتهم لبقوا الذين من قبلهم قوم نوح وعادي الذين أدتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم يأرون بمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمه الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجريب تحتها الأمهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وإطوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والنبي جاهد المفاور والمنافقين وقلوا عليهم وذوائهم جهنم وذي سل نصير يحلفوا بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وتفهموا بعد إسذارهم وهم وبنا لم يناروا وما نقم إلا أن أبنائهم الله ورسولهم من فضه فإن يتوهموا ولاهم عيدا ولا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض يوم ولئيم ولا نصير وبنهم من عهد الله للأدلة من فضه لنصدقن ولا نقولن الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به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 فرسموا الله وكرموا أن يجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجع أنما أشد حرا لو كانوا يفقرون فليرحكوا قليلا وليبكم كثيرا جزاء بما كانوا يكسرون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرد فقعدوا مع الخالفين ولا على أحد ولا تقوم على وإنهم كفروا بالله ورسوله وما دمهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت صورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا هذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد لهم جنات تجريم إن تحدها الأنهاء خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصير الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حار إذا نصحوا للناه ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور الرحيم ولا على الذين إذا ما أدوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه توله وأعينهم تفير من الدمع. عزلا ألا يجدوا ما وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كل لا تعتذرون النؤمن لكم قد نبأ الله من أخباركم وسيالله عملكم ورسوله ثم تردون إلا عالم الغيب والشهالة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم برجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ت الله علي الفاسقين الأعوام شتى كفاه ولفاقه واردا ولا يعلم حدودا ما أنزل الله على رسوله والله علي منحكيم ومن الأعوام من يتخذ ما يوافق مرضا ويتربص به الدوايت عليهم ما يرضي السوء الله سميعا عليم ومن الأعوام من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوافق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إن قبادلهم سيظهر الله في رحمته إن الله غفور رحيم وسبب الأول من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهاء وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرضين ثم يردون إلى عذاب العظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملهم صالحا وآخر سفي أن عز الله أن يتوب عليهم إن الله وفور رحيم خذ من أموالهم صدقة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 له من قبل ولا يحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوال خير أم من أسس بنيانه على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بن مريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ما كان للنبي وَالَّذِينَ آمَنُوا مُؤَنَّسَةً لَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ يَسْتَغْفِرُهُمْ إِلَٰهٌ مِنَ الْآلِهَةِ إِلَّا عَمَّا وَيْلَتِهِمْ مَّا عَدَلَهُمْ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ عَدُوٌّ وما كان الله ليغلقوما بعد إتاداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم الكسنوات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصال الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلو فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليدوه إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وَلَا يُغْرِهُ بِأَنَّ نَفْسَهُ غَلَبَ بِأَنَّهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ عَمًى وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْنَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَطْعَنًا يَبْغُونَ مُفَرَّ وَلَا يَلْهَوْنَ مِنْ عَدُوٍّ فِي لَيْلٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَن يُنفقُنَّ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ أَجْرُهُ فَأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذَا رَجَعُوا إليهم لَعَلَّهُمْ يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يسترشرون وأما الذين في قلوبهم رجزم رجزم وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعض إلى بعض هل يراكم من أحب ثم من صرفون صرف الله قلوبهم بأنهم قول لا يفقعون لقد جاء رسول من عزيز عليه ما عدد حليص عليكم بالمؤمنين روف رحيم فإن تولوا فقل الله لا إله إلا هو عليه Oftentimes,